بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Alhamdulillah, رب العالمين Wasalatu, والسلام على wa salih wa نبينا محمد salih wa salih wa salih wa salih wa salih wa فصل لا بد في التناقض في المحصورتين من كون القضيتين مختلفتين في الكم عن الكلية والجزئية، فإذا كان أحدهما كلية تكون الأخرى جزئية لأن الكليتين قد تكذبان، كما تقول كل حيوان إن إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان. والجزئيتين قد تستوقعان كقولك بعض الحيوان انسان وبعض الحيوان ليس إنسان ويكون ذلك في كل مادة يكون الموضوع عام فيه ولا بد في تناقض ولا بد في تناقض القضايا الموجهه من الاختلاف في الجهه فنقيل الضروريه المطلقة وفرقيل الضروريه المطلقه نعم الممكنة العامة ونقيض دائمة المطلقة والع ونقيض دائمه المطلقة العامة ونقيض المشروطة العامة الحينية الممكنة ونقيض العرفية العامة الحينية المطلقة وهذا في البصائط الموجهة ونقائل المركبات منها مفهوم مردد بين قيض بصائطها. والتفصيل يطلب من مطبلات الفن ثم يعني القضيه قلنا القضيه اذا كانت مخصوصه اي اذا كانت شخصيه فيشترط في تحقق تناقض بينهما اختلافهما في الكيف اي في الايجاب والسلب مع اتحادهما في ال في الامور الثمانيه او نقول في الطرفين أو نقول في النسبه نعم لا, لا بد من اختلافهما في الايجاب و هذا في المخصوصتين زيد قائم زيد ليس بقائم متناقضان و اما اذا كانت القضية محصوره من المحصورات يعني اذا كانت موجبه كليا او موجبه جزئيه او صالبة كليا او صالبة جزئيه فهنا لا بد مع جميع ما تقدم من الاختلاف في الكم ايضا فلا بد من اختلافهما في الكم يعني في الكليه والجزئيه إذا كانت إحداهما كليّة فلا بد أن تكون الأخرى جزئية، وإذا كانت إحداهما جزئية لا بد أن تكون الأخرى كلية هكذا، وإلا لا يحصل تناقض، لأن تناقض هو ماذا اختلاف القضيتين بحيث. صدق يحذاءهما يقتلي كذب اللقرا وكذب يحذاءهما يقتلي صدق اللقرا. فالنقيلان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فقضية عن اللتان تجتمعان في الصدق ليس بمتناقضة ليست متناقض ليست متناقضتين. عن اللتان تجتمعان في الكذب أيضا ليست ببمتناغم نعم. فا يعني إذا قلنا مخصوصة فهناك شرط هو اختلافهما في الإيجابي والسلبي في الكيف. الكيف هو الإيجابي والسلبي والكم هو الكلية الجذية. فإذا كانت مخصوصة فلا بد من الاختلاف في الإيجابي والسلبي فقط. لكن إذا كانت محصورة لا عبد من الاختلاف في اليجاب والسلب وفي الكلية والجزئية. إذاً الموجبة الكلية نقيلها صالبة جزئية، والموجبة الجزئية نقيلها صالبة كلية، وبالعكس صالبة الكلية نقيلها موجبة كلية، والصالبة الكلية نقيلها موجبة جزئية. نعم. No. فإذا صدق قولنا كل إنسان كل إنسان حيوان نقيله ماذا بعض الإنسان ليس بحيوان. فإذا صدق كل إنسان حيوان لا ينبغي أن يستقى بعض الإنسان, بعض الإنسان ليس بحيوان. نعم. No. كذلك إذا صدق بعض الحيوان إنسان لا ينبغي أن يصدق لا شيء من الحيوان بإنسان إنه نقيض لذلك وإذا صدق بعض الحيوان إنسان لا ينبغي أن يصدق لا شيء من الحيوان بإنسان وإذا قيل بعض وإذا صدق بعض الحيوان ليس بإنسان لا ينبغي أن يستقع كل حيوان إنسان ثم فلابد في التناقض في المحصورتين من كون القضيتين المختلفتين في الكمية عن الكلية والجزئية أي زيادة على ما تقدم فإذا كانت مخصوصة فهناك الشرط اختلافهما في الإيجاب يسلبي فقط وإذا كانت محصورة العبد من اختلافهما في الإيجاب والسلب وفي الكلية والجزئية فإذا كان يحداهما كلية تكون الأخرى جزئية يعني إذا كانت يحداهما موجبة كلية أو صاربة كلية فالأخرى تكون صاربة جزئية أو موجبة جزئية لأن الكليتين قد تكربان. لماذا لا بد من اختلافهما في الإجابة يصبع. لأنهما إذا استفقوا في الكليتين إذا, إذا, إذا, إذا استفقوا في الكم. فإما يكون اتفاقهما في الكلية أو يكون اتفاقهما في الجزئية، فإذا اتفقا في الكلية بأن كانتا كلتاهما كلية، يعني موجبة كلية، صالبة كلية، لا يوجد تناقض بينهما. لماذا؟ لأنهما يجتمع يعني يجتمعان في الكذب في بعض بعض صور، بعض صور كلاهما يكذب. يعني إذا قيل لا شيء من الحيوان بينسان هذا كاذب كل حيوان إن إنسان أيضا كاذب لماذا لأن صواب أن بعض الحيوان إنسان وبعضه ليس بحيوان وإذا قيل كل كل كل إنسان كل حيوان لزار كاذب وكل لا شيء من الحيوان بينسان أيضا كاذب <تصفيق> ف. هما متفقات تانى في الكلية، فلم يحصل تناقض بينهما. إنه لو وجد تناقض بينهما، لا صدق أحدهما وكذبة الأخرى. لما جتمع تافل الكذب. نعم. كما تقول كل الحيوان الإنسان إن العاشى من الحيوان بإنسان وكذلك والجزئية قد استقان، وكذلك الجزئية تانى إذا اتفقتا في الكم، فإن كان استفاقهما في الجزئية. بأن كانت جزئيتين، ففي بعض الأمثلة تستقان جميعا في نفس المثال، يعني نستطيع أن نقول بعض الحيوان إنسان وليس بعض الحيوان إنسان كلاهما صادق. بعض الحيوان إنسان صادق، وبعض الحيوان ليس بانسان أيضاً صادق. فالجزئيتان تستقان. هذا متى اين يوجد هذا الأمر وهو صدق اجتماع الكليتين في الصدق واجتماع الجزئيتين في الصدق واجتماع الكليتين في الكذب اين يوجد هذا ويكون ذلك في كل مادة يكون الموضوع عم فيها يعني في كل ماده يكون الموضوع أعم من المحمول أو موضوع أو يعني مقدم اذا كانت القضيه حملية فهي موضوع واذا كانت المقدمه واذا كانت القضيه شرطيه فمقدم إذا كان الموضوع في الهملية أو المقدم في الشرطية إذا كان عم من المحمول أو من التالي ففي ذاك المثال الكليتان تكذبان والجزيتان تصدقان متصل أيضا كذلك مثلا يعني وجود الله وجود الله أعم من طلوع الشمس ولكن ذلك يوجد الله إذا وجد طلوع الشمس فإذا قلنا كلما يوجد الله لا تكون الشمس طالعة هذا كذب كلما يوجد الله تكون الشمس طالعة هذا أيضا كذب وإذا قلنا قد يكون إذا وجد الله تطلع الشمس صادق قد لا يكون إذا وجد الله تطلع الشمس هذا ايضا صادق فإذا كان المو... الموضوع في الهملية أو المقدم في, ال... في الشرطية إذا كان عاما فهنا كليتان تكذبان والجزيتان تصدقان لذلك قلنا لا بد من الاختلاف في الكلية والجزية ثم و ولا في تناقض القضايا الموجهة من الاختلاف في الجهة وإذا كانت القضيه موجهة قلية إذا كانت موجهة يعني قد ذكر فيها الجهة التي الجهة هو اللفظ الذي يدل على معدة القلية ومعدة القضيه هي كيفية النسبة فإن كانت القضية قد صورت فيها بكيفي بما يدل على كيفية النسبة، فهنا لا بد من الاختلاف في شيء آخر ايضا ما هو الاختلاف في الجهة؟ الاختلاف في الجهة، نعم. يعني إذا قيل لم يقل على حيوانية ثابتة للإنسان فقط بل قيل ثبوت الحيوانية. للإنسان ضروري هذه موجهة فيكون نقلها ما هو اندفاع الحيوانية عن الإنسان ممكن لا يكفي يعني أن نقول يعني الحيوانية مندفية أن الإنسان لا بل ينبغي أن نقول اندفاع الحيوانية عن الإنسان ممكن فالضرورية إذا كانت ضرورية فالحكم فيها لا بمجرد ثبوت المحمول الموضوع بل بلرورة ثبوت المحمول الموضوع فأكون نقيلها بسلب تلك الضرورة ثبوت ليس بلروري فثبوت ليس بلروري معناه سلب إمكان سلب ممكن فأكونوا آآ نقيلها صالبة ممكنة عامة فوجودية يعني ضرورية مطلقة موجبة فنقيلها ما هو ممكنة عامة صالبة لابد من الاختلاف في الجهة لماذا نقول لابد من الاختلاف في الجهة لأنهما إذا اتفقتا في الجهه أحيانا تكذبان أحيانا تصطفان تجتمعان في الكذب أهيانا تجتمعان في, في, في الصدق مثلا في مادة الإمكان مثلا الكتابة ممكنة لزيد فاذا قلنا زيد كاتب بالضرورة كذب زيد ليس بكاتب بالضرورة أيضا كذب فضروريتان هنا كذبان والممكنتان تصدقان زيد كاتب من الإمكان صادق زيد يعني ليس بقاتب من الإمكان أيضا تصدق فالممكنتان تصدقان والضروريتان تكذبان فلابد من من اختلافهما في الجهة أيضا فبناء على ذلك علينا أن نتفكر يعني ما هي النقائل ال الموجهات إذا كانت القضية ضرورية مطلقة فما نقيلها دائما مطلقة ما نقيلها مطلقة عمه ما نقيلها ممكن عمه ما نقيلها مشروط عمه ما نقيلها رفع عمه ما نقيلها مشروط خاصة ما نقيلها رفع خاصة ما نقيلها هذه هي التي تذكر في المطولات وهنا لا نحن نشير إلى طرف منها. ثم فلا عبدة في تراقل القضايا الموجهة من الاختلاف في الجهة فنقيض ضرورية الضرورية المطلقة الممكنة العامة فضرورية مطلقة نقيضها الممكنة العامة. فإذا كانت إحدى القضيتين ضرورية مطلقة موجبة بلا, بلا شك يكون الحكم فيها بماذا؟ بالضرورة ال... الإيجاب فيكون نقيلها بسلب آ... آ... تلك الضرورة أي سلب ضرورة الإيجاب والقضية التي حكم فيها بسلب ضرورة الإيجاب هي ممكنة عامه صالبه نعم فاذا قلنا كل انسان حيوان بالضروره نقيضها ما هو بعض الحيوان بعض الانسان ليس بحيوان بالامكان العام فينبغي يكون احداهما صادقه والاخرى كاذبه صحيح كذلك الاولى صادقه والثانيه كاذبه لا نعم، نقيض نقيل دائما تكذب إذا صدقت القضيه فهي منافيه للقليه، فإحداهما صادق والآخر كاذب، وكذلك ونقيل داعمة المطلقة ونقيل دائمة المطلقة العامة، وكذلك إذا كانت إحداهما دائما المراد هنا. الدائمة المطلقة ما هي الدائمة المطلقة هي القضية التي حكم فيها بذوام النسبة فإذا كانت موجبا فيكون الحكم فيها بدوام الإيجاب دوام الإيجاب معناه تحقق الإيجاب في جميع الأوقات ذلك؟ فيكون نقيلها ما هو عدم دوام الايجاب فإذا لم يدوم الايجاب يلزم منه تحقق السلبي في وقت من اللوقات اذا يكون نقيلها ما هو قضية يقال فيها يحكم فيها بتحقق السلب في بعض اللوقات والقضية التي يحكم فيها بتحقق السلب في بعض الأوقات هي مطلقة عامة صالبة اذا إذا كانت إحدى القضيتين دائما مطلقه فالقضية الأخرى مطلقة عامة نعم ونقيض المشروطة العامة الحينية الممكنة المشروطة العامة ما... ماذا كانت المشروطة العامة هي التي يحكم فيها بالضرورة الوصفية بالضرورة الوصفية يعني كلما يتصف الموضوع بالوصف, ال... بال... بال... بال... بالوصف العنباني فالنسبة ضرورية له إذا يكون نقيضها ماذا يسلب تلك الضرورة أي بسلب الضرورة الوصفية، فيعني في يكون فيكون معناه يعني خلاف هذه النسبة ممكن في بعض أوقات اتصاف الذات بالوصف العنواني، فإذا قلنا مثلاً يعني بالضرورة كل كاتب متحرك الاصابع ماذا مكاتب يعني ثبوت الحركه ثبوت حركه الاصابع ضروريت حين اتصاف الكاتب بالكتابة يكون يقيضه ماذا ليس بضروري وا ثبوت ثبُوت حركة التي الأصابع يعني ليس بالضروري في بعض أوقات الوصف أي يكون هكذا يعني كل بعض الإنسان بعض الإنسان ليس بمتحرك الأصابع هنا الكتابة بالإمكان العام هنا الكتابة يعني هنا التصافه بالكتابة ف. يهما متناقلاتان، فَيَنْبَغِي أَنْتَقُونَ يَحْدَاهُمَا صَادِقَةً وَاللُّغَرَكَ كَاذِبَةً. هو كذلك، الأصل صادق والنقيض كاذب. أليس إذا قل يعني الكاذبة هي هنا اتصافه بالكتابة يعني ممكن أن لا يكون متحرك الأصابع، أليس هذه يعني ضروري كاذبة هي كاذبة. هل يمكن؟ ها؟ هذا كذب نعم ثم إذن الحينية الممكنة من أين خرجت هذه الحينية الممكنة ولم نذكرها في الموجهات لم تسبق لنا موجهة اسمها حينية ممكنة لم تسبق بل هذا شرط هذه هذه موجهة جديدة. وفِيمنا من ذلك؟ من من ذلك أن الموجهات السابقة ليست هي يعني بالاستقراء بال بالدليل العقلي. ولمكن أن نعتبر موجهات أخرى بحسب ما يتفق. ثم فالحينيه الممكنه اذا الحينيه الممكنه هو الـ الـ الـ القضية التي حكم فيها بسلب الضرورة الوصفيه ونقيض العرفيه العامه الحينيه المطلقة ونقيض العرفيه العامه عرف عما هي التي حكم فيها بالدوام الوصفي اليس ذلك بالدوام الوصفي يعني ثبوت المحمول للموضوع واندفاعه عنه دائم كلما يتصف الموضوع بالوصف المنواني حركة الأصابع دائم للكاتب حينما يكون كاتبا فيكون نقيله ما هو هي القضية التي يقال فيها إن بعض أفراد الكاتب يكون غير متحرك الأصابع بالفعل حينما يكون قاسبا فهذه هي الحينية المطلقة إذن الحينية المطلقة هي القضية التي حكم فيها بثبوت الجانب المخالف في بعض أوقات اتصاف الذات بالنواني كل كاتب كل قاتب متحر بالذوامي كل قاتب متحرك الاصاب ما دامه قاتبا هذه عرفه امم والحكم فيها بالدوام الوصفي بالدوام الوصفي يعني واللي اسمه بعدايمه كلما يتصف الذات بالوصف اللواني نقيلها ما هو الجانب المخالف هنا الجانب المخالف هو السلب فالسلب نقيلها ثبوت السلب في بعض أوقات اتصاف الكاتب بالكتابة فيكون نقيلها هكذا بالإمكان العام بعض الكاتب ليس بمتحرك لصابعي حين يكون كاتبا وهذا كاذب لما كان الأصل صادقا وهذا كاذب صحيح متناقضا نعم وقد بينا الفرق بين الضرورة والدوام من قبل حينيا ممكنه حكم فيها بالإمكان بالامكان الوصفه وحينيا متلقاه هي التي حكم فيها يعني بثبوت, المقار... بثبوت الجانب المخالف بالفعل ثم وهذا في البصائر هذا الان يعني بيان أو إشارة إلى ما إلى ذا الموجهات البسيطة، ثم إذا كانت مركبة فكيف يأخذ ناقضها وناقض المركبات منها مفهوم مردد بين ناقضي بسيطها والتفصيل يطلب من, من مطولات الفن. تذكرها؟ نعم اذا لا نتطرق بها مثال واحد مثلا مشروط خاصه مشروط خاصه قد عرفنا ان حقيقتها مشروطه نعمه ومطلقة نعمه اليس ذلك مثاله بالضرورة كل كاتب متحرك كل صابع ما دام كاتبا لا دائما هذه مشروط خاصة لا دائم معناه لا شيء من الكاتب متحرك الأصابع بالفعل. إذا إذا كانت هذه هي حقيقة هذه القضية فنقيلها ما هو. أنت تأخذ ناقية المشروطة العام وهي الحينية الممكنة. أو ت وتأخذ الناقية المطلقة العام وهي الدائمة المطلقة. ثم تردد بينهما. قول يعني بعض آه آه بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع حين يكون كاتبا بالإمكان العام أو أو كل كاتب متحرك الأصابع دائما يعني تردد بين تردد بين نقيضي البسيطتين يعني المركبة لا بد أن تكون مركبة من بسيطتين فإذا عرفت يعني حقيقة المركبة ما هي حقيقتها هي مركبة من أي قضية وأي قضية ثم عرفت نقائض البسيط فلا يصعب عليك أخذ نقيلي المركبة لأنك أنظر ما هي حقيقة هذه القضية مشروع عم عم عم ما شروع تخصى عرفي عما مطلقة عما عرفي عما ما نقيلها هينية ممكنة دائما مطلقة ما نقيلها مطلقة, مطلقة ما نقيلها دائما مطلقة إذن خذ هينية ممكنة ودايمة مطلقة وردد بينهما فإكون هذين نقيلة المركب. نعم، فصل ويشترط في أخذ نقيض الشرطيات الاتفاق في الجنس والنوع والمخالفة في الكيف، ويشترط في أخذ قائل الشرطية. شرطيه ما أن تكون متصلة وما أن تكون منفصلة، والمتصلة ما تكون لزومية وما أن تكون اتفاقيه والمنفصلة إما تكون عينادية أو اتفاقية، فيُشترط في اخذنا قائل الشرطية الاتفاق في الجنس، الجنس المقصود بالجنس هنا الاتصال والانفصال، والنوع المقصود بالنوع هو اللزوم والاتفاق والعناد والاتفاق. م? فلا عبد من الاتفاق في الجنس والنوع فنقيل معناه نقيل المتصلة هي متصلة ونقيل المتصلة لزومية هي متصلة لزومية فالمتصلة لا يكون نقيلها منفصلة منفصلة لا يكون متصلة وكذلك لزومية لا يكون نقيلها اتفاقية اتفاقية لا يكون نقيلها، والعبد من اتفاقهما في ماذا في الاتصال والانفصال واللزوم والاتفاق، مع الاختلاف في الكيف فنقيل المتصلة اللزومية الموجبة صالبة متصلة لزومية. اذا إذا كانت الأصل القضية متصلة لزومية موجبة ونقيضها متصلة لزومية سالبة إذا قلنا كلما كان الإنسان كلما كل كان هذا إنسانا كان حيوانا هذه الآن متصلة وهي متصلة لزومية لماذا؟ لأن الاتصال هنا لذاتي الطرفين فالحكم فيها بلزوم الاتصال بين الصرفين فيكون نقيضها ماذا قضية حكم فيها بسلب اللزوم بسلب اللزوم لا قضية حكم فيها باتفاق السلب بوجود السلب اتفاقا لا فإذا قلنا كلما كان هذا إنسانا يكون حيوانا فنقيضها ماذا قد لا يكون إذا كان هذا إنسانا يكون حيوانا هذا نقيضه فنقيض المتصلة اللزومية الموجبة صالبة متصلة اللزومية ونقيض المنفصلة اللي الموجبة صالبة منفصلة النادية نقيض المنفصلة لنادية منفصلة عنادية هي التي في فيها بالتنافي بين المقدم والتالي لذاتيهما مثل زوجية العدد وفرديته إما يكون هذا العدد زوجا وإما يكون فردا فنقيضه ما هو يكون لعقد ولكن هذا هو المنفصل الذي يجعل هذا المنفصل الذي يجعل هذا المنفصل الذي يجعل هذا العدد الذي يجعل يكون المنفصل فنقيض يجعل هذا المنفصل الذي يجعل هذا المنفصل الذي يجعل كان نقيضه ليس كلما كان ابا فجادا ابا هذا كنايه ثانيه موضوعي جادا كذلك مثل يقال كلما كان كلما كان الشمس طالعه فالنهار موجود نقيله ماذا ليس ك... ليس كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود كان نقيله ليس كلما كان عابا ليس كلما كانت الشمس طالعة فجادا فالنهار موجود وهذا نقيل لذاك فتكون إحداهما صادقا والأخرى كاذبة م? م? <متحدث> كلما كان آبا فجادة يعني كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فهذه كلما جوابه فجادة نعم نعم. وإذا قلت دائما ما يكون هذا الأجن فردا فنقيضه ليس دائما هما يكون هذا العدد زوجا أو فردا فدائما لما يكون هذا العدد زوجا أو فردا هي منفصلة لزومية منفصلة عنادية موجبة كلية فنقيضها ما هو منفصلة عنادية صالبة جزئية. ليس دائما لما يكون هذا العدد زوجا أو فردا يعني التنافي بين هذين الأمرين زوجية العدد وفرديته التنافي بينهما ليس بدائم معناه قد لا يوجد أحيانا لا يوجد ليس دائما هذا صور صالبة الجزية لكن هو يدل مطابقة على ما على رفع الإيجاب الكلي وإذا ارتفع الايجاب الكلي لزم السلب الجزئي لان الايجاب الكلي نقيضه سلب جزئي نعم واضح نعم فاصل العكس المستوي نحن الان يعني نتكلم عن القضيه لأن الحجه تتكون من القضايا فلما تكلمنا عن القضية وانتهينا من تعريفها واقسامها الأولية والثانوية عرضنا أن نتطرق إلى بعض أحكامها فمن أحكامها التناقض انتهينا من هذا ثم بقي من أحكامها العكس المستوي والعكس النقيض. فإذا بي بيناهما فقد انتهينا من القضية تماما ثم حري بنا أن نبدأ في الحج نعم فنقول العكس المستوي فصل العكس المستوي له العكس المستقيم ايضا وهو لماذا قال العكس المستوي أو عكس المستقيم لأنه سيتينا عكس آخر وهو عكس النقيض وهو تبديل نقيضي الطرفين وهذا لا تبديل الطرفين وذاك تبديل نقيضي طرفين هذا تبديل الطرفين جعلوا الموضوع محمولا محمول موضوعا جعلوا المقدم تاليا والثاني مقدما وفي عكس النقيض لا جعلوا نقيض الموضوع محمولا ونقيض الموضوع محمول موضوعا فهو ليس عكسا مستويا بل فيها عدم الاستواء إعوجاج إنحراف وهذا لا مستوي عكس المستوي العكس المستبي ويقال له العكس المستقيم أيضا وهو عبارة لنجعل الجزيل الأول من القضية ثانية والجزء الثاني اولا مع بقاء الصدق والكيف ما معنى مع بقاء صدقي أي كلما كان الرسول صادقا كان العكس صادقا كلما كان الرسول صادقا كان العكس صادقا صدق العكس, صدق العكس لازم لصدق القضية فمهما لم يكن العكس صادقا فهذا دليل على ان الاصل ليس بصادق فهم يحتاجون إلى العكس في إثبات بعض دعواهم لأن أحياناً يعني بطلان الاصل لا يكون واضحا عند الخصم لكن بطلان العكس يكون واضحا Pani, u subotu Butulanu Asyl, B, Butulani, Alex. Wykal Inkontarata, a telephotu Butulana, da Awaka Hadi, Aresa da Awaki, Aksuha Hada Hoykon, a Hadak Aresa Hadalaxy, izata Fakartafi, jak Butulanu, who wali hen. العكس باطل إذا كان العكس باطلاً فالأصل باطل لماذا؟ لأن العكس هو لازم القضية فمتى ما صدقت القضية صدقت العكس فعدم صدق العكس دليل أن لا أنه أصلك كاذب نعم كما أن النقيض كثيراً ما يحتاج إليه في الاستدلال لأن أحياناً يكون يعني يثبات الدعوة صعبة، لكن يبطال نقيل هي يكون سهلة، فنقول يعني ألم يثبط بطلان النقيل؟ فإذا ثبت بطلان النقيل ينبغي أن يثبط الدعوة، وإلا إذا كان النقيل باطلا والدعوة أيضا باطلا هذا يرتفع النقيلين والال لا يرتفعان، هكذا بالنقل نقيل. بإبطال النقيض يثبت الدعوى، وكذلك أحياناً يثبت بطلان, بطلان دعوة الخصمي بإبطال عكسه فالعكس يحتاج إليه عكس النقيض يحتاج إليه وإلا ما يكون حاجته كعكس مستوى في الاستدلال نعم ثم العكس المستبِي يقال له العكس المستقيم ايضا وهو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية ثانية والجزء الثاني اولا مع بقاء الصدق ليس المراد ببقاء الصدق يعني أن الاصل والعكس كلاهما صادقان بل يعني إذا صدق الاصل لا بد أن يصدق العكس فعدم صدق العكس دليل أن لا بطلان الاصل وكذلك مع بقاء الكيف ما معنى بقاء الكيف اذا كانت الاص... اذا كان الاصل موجبا فلا يخلوه موجبا واذا كان الاصل سالبا فلا يخلوه سالبا نعم فسالبه الكليه تنعكس نفسيها فسالبه الكليه تنعكس نفسيها فاذا صدقت قضيه السالبة الكلية لا بد أن تستقى هناك صالبة كلية بعكس بتبديل طرفيها وإلا فهذا دليلنا لا أن الصالبة الكلية الأصلية كاذبة نعم فالصالبة الكلية تنعكس كنفسها كقولك لا شيء من الإنسان بهجر ينعكس إلى قولك لا شيء من الهجر بإنسان نعم لا شيء من الإنسان بحجر هذا الأصل وعكسه ماذا أن نبدل الموضوع محمولاً والمحمول موضوعاً بأن نقول لا شيء من الحجر بإنسان إذا صدق لا شيء من الإنسان بحجر لا بد أن يصدق هناك لا شيء من الحجر بإنسان آه. هذا الآن يعني هذه دعواناً الصالبة الكلية تنعكس صالبة كلية، وما الدليل؟ نستدل عليه بدليل الخلف. دليل الخلف حاصله ما هو؟ يثبات الدعوى ببطال النقيض. اثبات الدعوى ببطال النقيض. ببطال النقيض. هذا يقال له دليل الخلف بعضهم يقول دليل الخلف بعضهم دليل الخلف وما وجه تسمية بالخلف وهو ان الخلف معنى الباطل ففيه بطال يبطال النقيض لذلك سمي خلفا بعضهم يقول دليل الخلف يعني دليل يوثى فيه من خلف الدعوه ليس يُطاع الدعوى مباشرة من من أمامها، بل من خلفها، لأنه يبطل النقيض فتثبت الدعوى. ثم فهذه دعوانا. إذا صدق لا شيء من إنسان بهجر لا بد أن أن في عكسها لا شيء من الحجر بإنسان ونحن نستدل عليه بدليل الخلف تقريره تقريره بال تقريره اي تقرير دليل الخلف هنا أن نقول لو لم يستق لا شيء من الهجر إنسان عند صدق قولنا لا شيء من الإنسان بحجر. إذا لم يصدق لا شيء من الهجر بهجر لصدق نقيله لأنها القضية إذا لم نصدق لا بد أن نصدق نقيله اليس ذلك وما نقيله أعني قولنا بعض يعني لم جميع لا شيء من الحجر بإنسان إذن ينبغي يكون بعض الهجر إنسان فنضم هذا النقيض نضمه مع الاصل أي مع أصل القضية أصل القضية ما هو لا شيء من الإنسان بهجر هذا أصل القضية وعكسه على دعوانا لا شيء من الحجر بإنسان خصم يقول هذا ليس بصادق نقول آه إذا نقيله صادق وهو بعض اذا إذا بعض الحجرين هذا نضمه إلى ماذا إلى القضية الأصلية ونكون منهما ونكون منهما قياسا على الشكل الأول كيف؟ بأن نجعل هذا النقيض صغرى وأول والأصل كبرى فيعني يتكون قياس على شكل الأول بأن نقول هكذا بعض الحجر إنسان ولا شيء من, ال... شي من الإنسان بحجر النتيجة ما هو بعض الحجر ليس بحجر وهذا أشل عن النفسه وهذا محال هذه النتيجة باطله وما الذي أدعى إلى هذه النتيجة هو هذا القياس وهذا القياس له ثلاث أجزاء صغيرة وكبراء وصورة والش... كما أن السرير يعني يوجد له أجزاء هذا الخشب وهذا, الخشب وهذا الخشب وهذا الخشب وهذا الخشب ثم يعني هيئه تركيبها ايضا فيعني يعني يوجد لهذا هذا القياس وهو بعض الحجر بعض الحجر انسان لا شيء من الإنسان بحجر هذا هذا القياس له صوره وله ماده ومادته مكونه من صغرا وكبراء فهل نستطيع أن نقول إن هذه النتيجة الباطلة يعني صدرت من شكل القياس من صورته لا لأن صورته لا خلل فيه لأنه على الشكل الأول الشكل الأول وسط محمول في صورة موضوع في الكبرى قلنا بعض, بعض الهجر إنسان ولا شيء من الإنسان بهجر الدوسط هو الإنسان محمول في الصغراء موضوع في الكبرى شكله أول بديهي الإنتاج ما الخلل به هذا من المعذة والمعذة شيء وهو لا شيء من الحجرين لا شيء من الإنسان بحجر لا ينبغي أن يكون البطلان منه لأن هذا عاصل القضية الذي هو مسلم بيني وبينك أيها الخصم إذا الذي أدى إلى هذه النتيجة الباطلة هو الصغراء إذن الذي ادى الى الباطل هو باطل اذن صغرى باطل ما هو صغرى هو نقيض دعواي اذن نقيض دعواه باطل اذن دعواي حقه نعم هكذا ونحن اثبتنا دعوانا ببطال نقيضها فهذا يقال له دليل الخلف يعني اتينا الى الدعوه من خلفها ثم أليس واضحا؟ واضح. يعني نقول هكذا إذا صدق لا شيء من الإنسان بهجر لا بد أن يستوق في عكسها لا شيء من الحجر و إنسان وإلا يلزم لابد أن يكون نقيله صادقا وهو بعض الحجر الإنسان فنقول بعض الحجر الإنسان هذه نجعله صغرى ونجعل عصلا القضية كبرى فنقول بعض الحجرين صان ولا شيء من الإنسان بهحجر نتيجة ما هو بعض الحجر ليس بهحجر بعض الحجر ليس بهحجر هذه هذه نتيجة باطلا لأنه سلب شيء عن نفسه ومل والذي أدعى الباطل أيضا باطل فهذا القياس باطل لكن هل يمكن أن نقول إن بطلانه من حيث صورته؟ لا لأنه على شكل لول وهل نستطيع إن بطلانه من حيث الكبرى وهو العشي من الإنسان بهجر؟ العشي من الإنسان بهجر؟ لا لماذا؟ لأنه أصل القضية مسلم بيننا وبينك إذن الخلل من قولنا بعض الهجر إنسان إذا بعض الهجر الإنسان باطل إذا باطل بعض الحجر الإنسان فنقيضه وهو لا شيء لا شيء من الإنسان بهجر هذا صادق هكذا هكذا ثبتنا إنعقاس الصالبة الكلية إلى الصالبة الكلية ننقلنا صالبة كل نقيضها صالبة كلية واضح نعم والصالبة الجزية لا تنعكس لزوما الصالبة الجزئيه لا عكس لها لماذا؟ لجواز عموم الموضوع في الحملية والمقدم في الشرطية لأنه يمكن أن يكون الموضوع عام من المحمول في القضية الحملية أو يكون المقدم عم في القضية الشرطية فإذا كان هكذا فيجوز سلب الأخص يعني العم، لكن لا يجوز سلب العم يعني الأخص. مثلاً يجوز لنا نقول بعض الحيوان ليس بإنسان صادق، لكن هل يجوز لنا نقول بعض الإنسان ليس بحيوان؟ لا يجوز. لذلك السالب الجزئي في بعض المواد هذا إذا كان الموضوع عم من المحمول. فهنا يعني عكس لا في بعض الأمثلة يصدق لكن لصدقه في بعض الأمثلة لا يقولون إنه عكس لأن العكس هو لازم القضية إذا صدقت القضية في أي مثال وفي أي مادة لا بد أن يستق العكس هذا الذي هم يعدونه عكسا فلوجود بعض, لصدق بعض الأمثلة فمثلا إذا قيل بعض الإنسان بعض الإنسان ليس بهجر، هنا بعض الحجر ليس بإنسان أيضا يصدق، لكن بهذا القذر هل يجعلونه أحسن؟ لا لا عكس القضية ولا عزمها، وعكس القضية ينبغي أن يستقى مع القضية في أي مثال، وصالب جزء لا يستقى معها أي عكس في بعض الأمثلة. فبعض بعض الحيوان ليس بإنسان صادق لكن عايز تقو بعض الإنسان ليس بحيوان. فإذا يعني عرفنا بذلك أن الانعكاس لا يثبت بمثال واحد بل عبودة من من الاستدلال بدليل كلي كما استدلنا على انعكاس صالبة الكلية صالبة كليا بدليل الخلف وأما عدم للنكاس فهو يثبت بتخلف العكس في مثال واحد م? لأن العكس العظم للقضية واللزوم لا يثبت مثال واحد عدم اللزوم يثبت بتخلف في مثال واحد م? ثم والصالبة اللزية لات انعكس على لجواز عموم الموضوع في الحملية والمقدمة في الشرطية مثلاً Yesuk بعض Haywan, Laysa bin San, Walay stuk wa laysay stukkal ay stuk ba'ulin san, laysa bi baalulin sanisa tanaki suira, salibatul والموجبة الكلية إنما تنعكس إلى موجبة جزية لا تنعكس إلى موجبة كلية نعم. لماذا؟ لماذا تقدم؟ وهو أنهم لا يعدون عكسا إلا اللازم في جميع الأمثلة الذي يلزم في جميع الأمثلة هو الإجاب الجزئي مثلا كل انسان كل انسان إن حيوان هنا بعض الحيوان انسان صادق لكن كل حيوان إن انسان هل يستق لا لكن في بعض الامثله يستق مثلا كل انسان ناطق هنا كل ناطق إن انسان لكن بهذا القدر لا يعد له عكسا بل عكس بل العكس هو ما يستق مع, مع القضية في جميع الامثله نعم فالموجبة القلية تنعكس إلى مجبة يزهيّة فقولنا كل إنسان إن أحيوان ينعكس إلى قولنا بعض الأحيوان إنسان ولا ينعكس إلى مجبة قلية لأنه يجوز أن يكون المحمول والتالي عاما يجوز يكون المحمول عاما كما في مثالنا في مثالنا هو المحمول هو العامون الإنسان فهنا ماذا موجب كلية ولا يجوز ولا يستق فيه في عكسه موجبة كلية بل موجب جزئياً لأنه يمكن حمل العام أخص على حمل حمل العام على جميع أفراده الاخص لكن لا يمكن عمل الأخص على جميع أفراد العام وعذا في الحملية وتعالي أيضا كذلك مم؟ مم. تعالي يمكن أن يكون عما إذن نقول كلما طلعت الشمس وجد الله هل يمكننا أن نقول كلما وجد الله أطلعت الشمس لا يمكننا أن نقول قد يكون إذا وجد الله أطلعت الشمس فقط نعم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 تقريره أن قولنا كل شيخ كان شابا موجبة قلية كل شيخ كان شابا أي رجل شيخ هو كان في زمان من الزمن شعبة هذا عدي موجبة قلية صادقة معنا عكسه بعض الشعب كان شيخا ليس بصادق صحيح كل شيخ كان شابا لكن عكسه ماذا؟ بعض الشاب كان شيخا فأنتم تقولون إذا صدقتوا مجبة كلية لابد أن تسلق في عكسها مجبة جزية وهنا هذه المجبة الكلية صادقة كل شاب كان شيخا لكن عكسه بعض الشاب كان شيخا هذه كذبة. وأجيب عنه بأن عكسه ليس ما ذكرت والخلل فيه في طريقة العكس يعني أنت قد أخصرت في اخذ عكس هذه القضية أن عكسه ليس ما ذكرت بل عكسه بعض من كان شابا شيخ بعض من كان شابا يعني ليس الموضوع ليس المحمول في القضية هو شعب فقط، بل هو كان شاب، فجعله موضوعا وجعل الشيخ محمولا وقل بعض من كان شابا شيخ وقد يجاب وجهه اخر وقد يجاب أن هذا الإشكال بي وجه اعتراض وجه وهو أن حفظ النسبة ليس بالضروري في العكس. يعني ال ال المهم الأمر الواجب الأمر الذي لا بد منه العكس هو تبديل الطرفين سواء كانت النسبة متحدةين أو لم تكون متحدةين فيمكن أن يكون النسبة في في إحدى القضية في الزمان الماضي والنسبة في الزم... في القضية الأخرى في في زمان المستقبل فلا يلزم ان يكون العكس في القضي في النسبه في العكس ماضبيه بل يمكن ان يكون مضارعيه يعني فبعض بعض الشاب كان شيخا فقلنا كل شيخ كان شعب هنا موضوع ومحمول ونسبة نسبة هنا مقيدة بالزمان الماضي وهذا تقييد النسبة بالزمان الماضي هذا ليس بشرط في العكس بل يكفي وجود الموضوع والمحمول معكوسين ووجود النسبة أما يعني قيد النسبة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في لا لا لا بعض بعض يكون يكون شيخا لا يكون لا لا يعني في في لا لا كل شيخ لا شابا هناك وهذه النسبة هنا موجودة، لكن هذه النسبة يعني هنا ليست بمقيدة بل هو مضارع، فصار بعض بعض الشعب يكون شيخا وهو صادق لا محاله نعم. ثم. Okay. ما فهمت اشكالك انت تؤيد الاشكال او تؤيد الجواب لا توافق الجواب هل فهمت الاشكال كل شيخ كل كل شيخ قالها شاب هذا صحيح لكن بعض شابي قانا شيخا ليس بصحيح فنحن نقول يعني ليس هذا عكسه بل عكسه ما هو بعض الشعب يكون شيخا أليس صادقا هو صادق فما الذي حصل ودّل الطرفان والنسبة موجودة لكن النسبة في أصل القضية مقيدة من زمان الماضي وهنا مقيده من المستقبل فنحن نقول يعني الواجب في في العكس ما هو تبديل الطرفين مع احتفاظ النسبة لكن يعني لا يلزم أي أن تكون النسبة مقيدة من زمان واحد ما الاشكال في ذلك يعني أنت كان هذا يدل على نسبة معذبية يكون بالنسبة مقيّدة بالاستقبال يكون كان يكون كلاهما دلاني على نسبة لكن كان دلتنا على نسبة معذبية وهذه يعني تدل يكون تدل على نسبة استقبالية ثم <تصفيق> آه هذا كله واضح ما فيش كرم من هو <تصفيق> بعضه <بعلو؟ تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مم> إذا أنت لا تتكلم عن الكتاب بل يعني ما في الحاشيه عن ما في الحاشيه نعم نعم فيعني احيانا لا يصدق الا بذلك مم. أو نقول كما قال قالوا في الحاشيه والنسبه لا تغير فيها لان بعض بـ بـ كل شيخ شاب هذه يعني مطلق عامه يعني بالفعل اي في أحد الازمنه الثلاثه فنقول بعض في عكسه نقول بعض الشاب بعض بعض الشيخ شاب عيب بالفعل في أحد الأزمنة ثلاثة، فأني صب محوظة في في الاعصية وال وال والعكسية جميعا نعم هذا جواب آخر، وهو أن نعم، فأنت تتكلم ما في في الأحاشية، ونحن نشرح ما في الكتاب، نعم هذا جواب آخر. أن اصل القضية مطلقة عما فإن بغي يكون مطلقة عما مطلقة عما ما حكم فيه بالنسبة بأحد الأزمنة الثلاثة وأحد الأزمنة الثلاثة يدخل فيه الماضي والمستقبل كل شيء no. ثم وفي والموجبة الجزية تنعكس إلى موجبة جزيئي كقولنا بعض الحيوان الإنسان ينعكس إلى قولنا بعض الإنسان حيوان بعض الحيوان الإنسان ينعكس إلى بعض الإنسان حيوان وقضيه يورد على النكاس الموجب الجزية كنفسه إيراد وهو أن بعض الوتد أن بعض الوتد في الحائط. يعني بعض الوثد ثابت في الحائط صادق عليك هذا صادق, صادق بعض الوثد في الحائط وعكسه يعني بعض الحائط في الوثد غير صادق نعم والجواب أن لا نسلم أن عكس هذه القضية ما قلت يعني أنت قد اخطيت في أخذ العكس في أخذ العكس لانك أخذت جزءا من المحمول وجعلته موضوعا ولم تجعل تمام المحمول موضوعا لان المحمول ليس في الحائط بل يعني ثابت في الحائط فقل بعض الثابت في الحائط وتد لان المحمول هنا ما هو موضوع بعض الوطد محمول ما هو في الحائط في الحيط ليس يا رب متعلق ومحذوف يعني في الحيط اي ثابت في الحائط اذا في الحيط ليس محمولا حائط ليس محمول بل هو جزور محمول وال ثابت في الحيط فخذ بعض الثابت في الحائط وكد اليس هذا صحيح نعم. ثم آه. لأن لا نسلم عكس هذه القضية ما قلت من بعض الحائط في الواتد بل بعض ما في الهائط واتد ولا مريض في صدقه وباقي مباحث العكوس من عكس الموجهات والشرطيات فمذكور في المطولات ثم فصل عكس النقيض هو جعل نقيل الجذيل الأول من القضية ثانية ونقيض الجزيئ الثاني اولا مع بقاء صدق والكيف يعني هو جعل نقيض الجزيئ الاول يعني تبديل النقيضين ليس تبديل الطرفين بل تبديل نقيضي الطرفين يعني جعل نقيض المحمول موضوعا ونقيض المحمول موضوع محمولا نقيض المحمول موضوع نقيض الموضوع محمول نعم تبديل بين النقيضين لا بين العينين لا بين الطرفين بل بين النقيضيهما. نعم هذا أسلوب المتقدمين هذا هو عكس النقيض عند المتقدمين وهو المستعمل في في الاستدلالات لذلك نحن نقتصر على بيانه فقط فنقول فتنعكس الموجبة الكلية بهذا العكس كنفسها آه. ثم عكس النقيل على خلاف عكس المستوي فالحكم الموجبة هنا هو حكم الصالبة هناك وحكم الصالبة هنا حكم الموجبة هناك هناك ماذا قلنا صالبة كلية تناكس صالبة كلية صالبة جزيلة عكس لها موجب كليا سنخانه او جزئيه إنما انما تناقض فقط نعم سالب الكلي تناقض كنفيا سالب الجزئيه لا عكس لها موجب كليا سنخانه او جزئيه تناقض ف هذا الحكم ي هنا فقول هنا الموجبة الكليه تناقض موجبة الكليه والموجبة الجزية العكس لها والصالبة كلية كانت أو جزية سنعكس صالبة جزية فقط ثم جعل نقيض الجزية الأول من القضية ثانية ونقيض الجزية ثانية ونمع بقاء الصدق والكيف هنا أيضا لابد من بقاء الصدق يعني إذا كل ما يكون الأصل صادقا لا بد أن يكون عكس النقيض صادقا فبطلان عكس النقيض دليل على أن, أن الأصل باطل. والكيف كذلك؟ لا بد من بقاء الكيف. يعني إذا كانت الأصل موجبة، فعكس النقيض أيضاً موجبة. أصل عكس نقيض أيضاً صاربة. نعم. فتنعكس الموجبة الكلية، بهذا العكس كانفسها. Kawdina Kuluin san in the Kisu Ila Kulurahaiwan la in Lai In San Kulun in the hewan al Maulur in San Nati iluhu lain san. Mahmul Haiwan Nati ما صدق كل إنسان إن حيوان لا بد أن يلزمه كل لا حيوان لا إنسان كل لا حيوان من مثل الشجر والمدر وهذا كله لا إنسان والمجوهرات الجزيئة لا تناقش بهذا العكس لماذا؟ لأن قولنا بعض الحيوان لا إنسان صادق آه. يعني عدم يكفي في بيانه تخلف العكس في مثال واحد فنقول انظر إلى هذا المثال بعض الحيوان لا إنسان ليس بصادق بعض الحيوان لا إنسان مثل الفرس والحمار وعكسه يعني بعض الإنسان لا هيبان هو كاذب بعض الإنسان لا حيوان، فبعض الحيوانين لا إنسان موضوع حيوان، لا إنسان محمول لا إنسان، نقيل الحيوان لا حيوان، نقيل الإنسان إنسان. وإذا قلنا بعض الإنسان لا حيوان هذا كافي. فلما تخلف العكس في بعض الأمثلة نقول لا عكس لها، والصالبة الكلية تتناقص إلى صالبة نزيهة. تقول العاشي من الانسان بفرس لا اشي من الانسان بفرس وتقول في عكسه بهذا العكس بعض اللا فرسي ليس بلا بالاينسان بعض اللا فرسي بعض غير الفرس بعض ما ليس بفرس ليس بلا بالاينسان بل هو لا اينسان مثل الحمار لا فرس ولا إنسان no. فتنعكسوا هكذا ولا تقول لا شيء من العفرس فرس بلا إنسان يعني لا تستطيع في عكسها سالبة كلية بل سالبة جزية فقط لماذا؟ لأنها لا, لا تستطيع ان نقول لا شيء من العفرس فرس بلا إنسان لصدق نقيضه لأن نقيضه صادق وهو ماذا؟ بعض العفرس فرس لا إنسان بعض ما إس بفرس لا إنسان غير إنسان كالجدار فهو لا فرس ولا إنسان والصالب الجزية تناكسوه لا سالب الجزية وكذلك سالب الجزية ينكسون لا سالب كلية سالب كليا تناكسوه لا سالب سالب الجزية أنكذلك كقولك بعض الحيوان الإس بإنسان هذه سالب الجزية بعض الحيوان ليس بإنسان تناكس لا قوليك بعض لا انسان ليس بلا حيوان بعض لا انسان ليس بلا حيوان لأنه حيوان كالفرس لا. وعكوس الموجهات مذكورة في القطب المطوال وهنا قد تم مباحث القضايا واحكامها هنا ماذا قضايا وأحكامها حال لنا ان نبدأ في المقصود الثاني من مقصود علم المنطق نعم فصل واذا قد فرغنا عن مباحث القضايا والعقوس التي كانت من مبادئ, مبادئ الحجه فحري بنا ان نتكلم في مباحث الحجه فنقول الحجة على ثلاثة أقسام أحدها القياس وثانيها الاستقراء، ثالث التمثيل. فلنبين هذه ثلاثة في ثلاثة فصول الحجة معلوم تصديقي يؤدي إلى مجهول تصديقي هذا ثلاثة أقسام قياس مثله العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حدث أو استقراء لأن نقول كل فحيوان يحرك صفكه الأصفر عند المظغط لأن وجدنا لأن فطشنا الطيور والزواحف البهائم وجدناها كذلك ثالث تمثيل يعني وهو القياس الفقهي الاستدلال بجزئي على جزئي آخر مم؟ مم. مثل أن نقول النبيذ حرام بجامع الاسكار كالخمر نعم فوجه النصارى ما هو لان الاستدلال في الحج ما يكون بكلي على الجزئيات فهو القياس او ب... بالجزئيات على كل استقراء أو بجزئي على جزئين فهو تمثيل فلنبين هذه الثلاثه في ثلاثه فصول لكن وإن كانت الحجه هذه الاقسام ثلاثه لكن المهم هو الجزء الأو القسم الأول وهو الاستدلال بكل على الجزئيات لانه هو الذي يفيد اليقين وعمل القسمان الاخران لا يفيدان الا الظن لذلك مع كونهما قسمين للحجه لم يجعلوهما مقصودين بالذات بل بينوهما على أنهما من لواهق وتوابع القياس نعم ثم فصل في القياس وهو قول مؤلف من قضايا يلزم عنها قول آخر بعد تسليم تلك القضايا إذن القياس ما هو قول مؤلف من قضايا يلزم أنها قول آخر بعد تسليم تلك القضايا مثل أن نقول العالم متغير كل متغير حادث هذا الآن قول لماذا؟ لأنه مركب وهو مركب من قضايا أي من قضيتين متى ما سلم سلمتا يلزم عنها قول آخر يعني إذا اعترف شخص بأن العالم متغير ثم اعترف بأن كل متغير حادث يلزمه أن يعترف بأن العالم حادث فالقول هو قول مؤلف قول عندهم بمعنى المركب عند المناطق القول بمعنى المركب بخلاف القول عند آهل العربية عند آهل العربية إذا قيل قول معناه لفظ له معنى سواء كان مفردا أو مركبا فزيد قول قام زيد أيضا قول لكن عند المناطق قام زيد قول زيد قائم قول غلام زيد قول في الدار قول وزيد فقط ليس بقول فقول بمعنى المركب ثم قال مؤلف من قضايا القضايا هنا المراد بالقضايا قضايا جمع قضيه والمراد بالجمع هنا ما فوق الواحد لماذا؟ لأن القياس. يتكون من قضيتين لا يوجد قياس متكون من ثلاث قضايا أو أربع قضايا لا فالم... إذن المراد بالقضايا قضيتين نعم ثم القول يعني هناك قول نفسي وقول لفظي ليس ذلك؟ مم. فمثلا شخص هكذا ساكتاً أجرى في قلبه معنى قولنا العالم متغير وكل متغير حادث فهذا قياس قياس معقول هذا ليس بقياس ملفوظ هو قياس معقول وقياس معقول يعني جنسه ما هو قياس معقول جنسه هو قول معقول يعني القول كمان القياس عقلي ولفظي كذلك القول أيضا عقلي ولفظي فالقياس المعقول أن يتفكر هكذا وهو ساكت العالم متغير كل متغير حادث اليس هذا يؤدي إلى العلم بأن هل حاجة إلى أن يقول العالم متغير كل متغير حادث لا, لا حاجة إلى ذلك فهذا المعنى الحاضر في الذهن هذا قياس عقلي قياس معقول جنسه ما هو قول معقول ان نستطيع أن نقول انه قول أي قول عقلي وإذا وكذلك يقال قياس على هذا قياس مالفول قياس مالفول جنسه ما هو قول لفظي كلاهما دخل في قول تحت قوله قول وهو قول مؤلف من قضايا ثم قال مؤلف من قلايات ثم قال يلزم عنها قول آخر فخرج بقوله يلزم عنها قول آخر خرج الاستقراء والتمثيل لأن كل واحد منهم لما كان لا يفيد إلا الظن لا يلزم منه شيء يعني لا لا يفيد اليقين باي شيء بل الظن فقط ثم ثم المراد بالقول الاخر هو النتيجة نتيجة هو قول اخر اي هو قول مغاير للقياس قياس هو يعني هو المؤدي والنتيجة هو الذي هو المؤذى إليه نعم فهو قول آخر أي قول مغاير بالنسبة إلى القياس ما معنى كونه انه ما معنى كونه مغايرا للقياس لا ينبغي أن يكون أن تكون النتيجة نفس القياس ولا ينبغي أن تكون جزءا للقياس ويجوز أن يكون جزءا جزءي ثم القول الآخر هو النتيجه بعد عاد تفسيري ذلك القضايا فإن كان النتيجة هذا هو القول الآخر الا علم هذا هو القول الاخر فين كان النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه يسمى استثنائيا ذكرنا كان كان ذلك النتيجة أو النتيجة مذكورا في القياس يسمى القياس استثنائيا قامنا إن كان زيد الإنسانا كان حيوانا ق إن كان زيد الإنسانا كان حيوانا هذه متصلة شرطية متصلة لزومية والله هذه يحدى مقدمتي القياس يهدا مقدمتي هذا القياس يقول ان كان زيد الإنسان إن كان حيوانا معناه يعني الحيوانية لازمة للإنسان فالإنسانية ملزومة والحيوانية لازمه كلما وجد الملزوم وجد المل... اللازم وكلما يندف اللازم يندف الملزوم أليس ذلك؟ مثلا يعني وجود النهار لازم طلوع الشمس كلما وجد طلوع الشمس وجد النهار وكلما ينتفي وجود النهار انتفى وجود طلوع الشمس ولا ليس العكس يعني لا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم انه يمكن أن يكون اللازم عام مثل أن نقول اذا وجدت الشمس اذا طلعت الشمس وجد الله هل نستطيع أن نقول كلما وجد الله وجد طلوع الشمس لا لكن نستطيع أن نقول هنا أيضا إذا لم يوجد الضوء إن دفع طلوع الشمس فبناء لذلك نقول إن كان زيد إنسانا إن كان حيوانا يعني ألا حيوانية العظمة للإنسانية ثم قلنا لكنه إنسان ثم قلنا لكنه إنسان يعني ملزوم ثابت ملزوم موجود نتيجة ماذا يكون لا إذن لازم ثابت يُنْدِجُ فَهُوَ أَهْوَال وَإِذَا قَالَا وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ حِمَارًا كَانَ نَاهِقًا إِنْ كَانَ زَيْدٌ حِمَارًا كَانَ نَاهِقِيًّا يَعْنِي لَازِمَةٌ لِلْحِمَارِيَّةِ فَمَا قُلْنَا هَذَا لَازِمٌ لَيْسَ بِمَوْجُودٌ إِذَنْ الْزَمُ مِنْهُ لَيْسَ لَيْسَ يندج أنه ليس بحمار وإن لم تكن النتيجة إذن هذا أكياس احتثنائي إن كان زيد الإنسانا كان أحبان لكنه إنسان أو إن كان زيد حمارا كان ناهق لكنه ليس بناهق إن كانت الشمس طالعة وجد الله ثم قلنا لكن الشمس طالعة والنتيجة الله موجود أو قلنا لكن الله ليس بموجود فكانت النتيجة ليست الشمس بطالعة هذا كله قياس استثنائي لماذا سمي استثنائيا لأنه مشتمل على كلمة الاستثناء وهو العكنة مشتمل على العكنة والعكنة من, من كلمة الاستثناء أليس ذلك ألا يقال يعني قام القوم لكن حمارهم لم يقم ثم فلكونه مجتملا على لكن يقال استثنائيا وإن لم تكن النتيجة ونقيضها مذكورا يسمى اقترانيا إذا كان القياس لم تذكر النتيجة ولا نقيضها فيه أي لم تذكر بالقوة بالفعل بل ذكرت بالقوة معناه لم تذكر على هذا الترتيب بل يوجد موضوعها في في في, في, في, في, في, في مقدمة ومحمول النتيجة في مقدمة أخرى لا يوجد هكذا على هذا مرصبا هذا هو القصد وإلا لا يوجد قياس لا توجد فيه النتيجة لا مادتها لا ولا بالصورة لا لا يمكنها كذا بل لا بد أن توجد النتيجة بمادتها فإن كانت موجوده بصورتها ايضا فهي استثنائي فالقياس استثنائي ولم توجد الا بالماده بمعنى يعني موضوع النتيجه توجد في مقدمه ومحمول النتيجه في مقدمه اخرى هكذا توجد النتيجه هكذا مبعثره مفككه ذا كان هذا فذا قياس الاقتراني كقويلنا زيد الانسان وكل انسان الان حيوان الذي ما هو زيد الحيوان فان ان هنا زيد حيوان. زيد حيوان بترتيبه لا يوجد في هذا القياس لكن يوجد زيد في مقدمه وهو في قولنا زيد الانسان ويوجد حيوان في مقدمه النخرا وهو المقدمه الثانيه وهو كل انسان حيوان إذن هذا يقال له هذا القياس يقال له اقتراني حدودها ما هي حدودها موضوع النتيجة محمول النتيجة والجزء المتكدر بينهما والجزء المتكدر بينهما يقال له الحد الأوسط فاقترنت الحدود نعم يعني اقترنا أني وجدت فيه هذه الأطراف وهي موضوع النتيجة محمول النتيجة موضوع النتيجة وقال له هو اصغر محمول النتيجة وقال له هو أكبر والجذو المتكرر بينهما وقال له هو حد وسط هذه الأطراف يقترنت فيه فسمي اقتراني نعم ناقفنا صلى الله عليه وسلم سيدنا